وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم, أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يقَادعونَ اللهَّه وََّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَمَا يَشعرُون فِي قُلُوا بِهِم رَضُون فَزَذَو اللَّهُ مَ رَضَاق وَلَمُم مَذَ أَلِمُون بِمَا كانَوا يَكذِبُون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 وَإذاَا خَلَ إِلَ شَيَقينهِمْ قَالُون إِ معكُبْ إِ مَا نَحنُ مُستَنزئُون اللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِم وَيَمُُّون فِي قُغِييَانِهِم يعامَُون أُلائِكََّذينَ شْتَرَ الضَّلَ لَ تَبِِهدَا فَمَرِضَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ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 وَإِنْكُنتُمْ فِي رَيبٍِ مَِّا نَزَّلنَا عَناَا عَبَدِنَا فَأْتُ بِسُورَةِ مِم مِثْلِهِ وَدَعوشُ هَدَا أَكُمْ وَدَعوشُهَدَ أَكُمْ مِنْ ذُونِ اللهِ إكُنتُمْ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم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 وَقُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْبَلْدَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ اشْكُرُوا عَلَيَّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ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 وَأَمِنُوا بِماَا أَزَلْلتُ مُ صَدِّ قَللِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُُ أَوْولَ كَافِد بِ وَلَا تَشْتَر بِآياتاتِ سَمَنَ قَللَ وَإِيا يَفَتَّكُون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارتعوا مع الراكعين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 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أنعمت عليكم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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِقَوْمِ الْبَحْرِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكرون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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أَعِنُون بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُ لَنَا عِبَكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ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 أَو لَئِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وما كادوا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 قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَل يَلَمونَ أََّ اللَّ يَعلملَم ماَا يُسِّونَ وَماَا يَعالُون وَمِنْهُم أُّونَ لَا يَعلَونَ الكِتَابَ إِللاا أَمَانِك إِللاا أَمَانِيَ وَإِنهُم إِللا يَظُُّون يُؤَنَّ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ هذا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا اللَّهِ لِيَشْكُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأولئك, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ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 أُمَّنْ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى فادوهم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض فما جَزَاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 فَلَمَّا قُتِلُونَ أَنبِيَاءُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ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 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِكَمَا يَأْمُرُكُمُ به إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر والله بصير بما يعملون وَمَن كَانَ عَدُوجِبلَ فَإِهُ نَزَّلَ عَى قَلبِك فَإَِّهُ نَزَّلَهُ على قَْبكَ بإِدْن اللههِ مُصَدِّقَ لِمَا مَْنَ يَدي مصَدِّقَّمَا بَ يَدَيْهِ وَهُو دَوَ بُ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 وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 مَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَيٌّ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الفضل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 بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ فله قالَاةِ الَمُود لَسَةِد النَّفَار على شَيْئِم وَقَالَةٍ النَّصَار وَقَالَة النَّفَ لَسَةِِ يَمُودُ على شَيئ وَهُمْ يَثْلونَ الكِتَبَ كَنذَلِكَ قَالَ الذيذينَ لَا يَعَمُونَ مِثلَ قَوْلِهِمْ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 انَّكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَضُرَّ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إن هدى الله هو الهدى وَل إِن التَّبعتَ أَهُواءهُم بعد الذي جَاءكَ مِنَ العلْمِ مَا لَك مِنَ الَّ مَالَكَ مِنَ اللهَّهِ مِمَل وَل نَصيدَّنَ آتَنَهُ مُيكِتابَابَ يَتْنونَهُ حََّّتلَتِ أُلائِكَ يُؤمنِونَ بِ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 وَيَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَنْ يُنصَرُونَ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 وَالتَّخِذُ مِن قَامِ إبَرهمَ مُصََّ وَهِدن إلَ إِبَراهمَ وَإِسماعلَ أَنْ قَهِرَ بَيتِ أَ قَههِرَ بَْيتَ للِطَّاءِ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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ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 فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نَعابُدُ إلَهكَ وَإِلَهَا أَبائِكَ إبهمَ وَإسعيد إبْهمَ وَإسمْماعلَ وَإِسحاقَ إلَه وَاحِدَا إلَ هَ وَاحِدَ وَنَحْنُ لَ مُسلِْمون تِكَ أَُّةُ قَدَ خَلَت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 أُل آمَن النَّ بِلَهِ وَمَازِلَ إلين وَماَا أُنزِلَ إلَى إبهين وَماَا أُزِلَ إلَى إِبراهم وَإِثماعلَ وَإِسحاقَ وَيَعقُوبَ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 سََكفِي كَم الله وَهُو السَّمع العليم صبَغَةَ الله وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللهَّهِ صِبًا وَنَحن لَ عَابِدُ قُلْ الأتُحجونَنَا في اللهِ وَهُو رَبّونَ وَرَبّكُمْ وَلَنَا عملُون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 لَتَكُونُنَّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وان كانت لك بيعة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَؤوف رحيم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 وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللَّهُ بغافر عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وَمَا بَعضُون بِتَابِع قِبَلَتَبعع وَل إِن التَّباتَ أَهُو أَهُم مِنْ بعدم جَ أَنْكَ مِنَ العلمِ إكَ إذََّ مِنَ الظَّالِمين الذيذينَ آتَينهُ لِكِتَبَ يعرفونَهُ كَمَا يَعرفونَ أَبنَون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 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّيكُمْ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 وَلَ نَبَل وََّكُم بِشَيئٍ مِنَخَوْوفِ وَالجوعِ وَنَقُص مِنَ الأأَموان وَنَقُص مِنَ الأموانِ وَأَفُسِ وَسَّمرات الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه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 لا يُخَفَّفُ عنهم العذاب ولا هم يُنظَرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها, فيها من كل دابة وتصريف الزياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا وَلَا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين فِي في الكتاب لفي شقاق بعيد ليسلََ البِضوآاتُ وَهِروجُوهَ كُمْ طِبَ المَشرةِ والْمَغْرِبِ وَلَِ البِظمًا آمًا وَ البِغْوَمًا آمَنَ بِاللهِ والْيَْومِدِآخِِ وَْمَلائكًا وَمَدائكَةِ وَكتابابِ وَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع في له من أخيه شيء فاستباع بالمعروف فاستباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة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 فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَٱلَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهم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 وَكُلُوا وَالشرَبُوا حتىََّ يتَبَيََّنَ لَكمُر خَيقُِأَبيِيضُ مِنَ ي خَيط أسوَدِ مِنَ الِْفَجُ ثمَُّأَت مُ الصِيَامَ إلَ منِين وَلَا تُباشِرُوه وَآنتُم معكِفُونَ فِي المساجِدَ تِلكَ حدود اللهَّهِ فَلَا تَقرَرَبهَا ذَلِكَ يبَين اللهَّهُ آياتِهِ للَِّاسِلَ عََّهُم يَتَّقُون وَلَا تَأقُلُ أَمولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ وَتُدُلوا بِهَا إلَ يحَكام وَتُدُلُ بِهَا إلَ الحُكامِ لِتَكُنْ قُرُفَ رِيقٍ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ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 وَاتَّقُم الَّه لعََّكُمْ تُفْلِحون وَقاتلُ فِي سَبيل اللهِ الذيذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَدُ إِ اللهَّهَ لا يُحِبُّ المَاتَدين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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُولُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ فَعَلِمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلَامٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا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 نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 سَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ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 وَإِسْمُهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خير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 ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أماركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنا شئتم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 انْتَبِضُوا وَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف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 فلا تعظلموهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك قم لكم واطهر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 لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن نسرا وَل كَِّ تُعدُهُ النَّسِ إِلَّا أَنْ تَقولُوا إِ أَ تَقولُوا قَوْلَم مَعرُوفَ وَلَا تَعْزمُ عقَدَةِّكَ حِحََّ يَبْنُ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 متَعَن بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَمُحسنين وَإِن قَقتُهَُّ مِنْ قَِلِ آاتَمَُّوهَّ وَقَد فَرَدُّمْ لَ فرَبًا فَنْ يَسْقُوا مَا فرََدُّم إِللاا أَ يَعفُونَ أَوْ يَعفُوَ الذي بَدِهِ عُقَدَةٌ النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنثوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو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 بَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِن معروف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 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرة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 اي ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى مما ترك ال موسى و هارون تحمله الملائكه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 إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَتًا بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا أَهَلُّو لَطَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الملك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 قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ وانظر إلى طعامك وشرابك لم يكسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبر منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا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 ثُمَّ لا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لهم, لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يُصِيبُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر فمثله كمثل صخره عليه تراب فاصابه وابل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 وَلَهُذُ الِّيةُ ضُافَاء فَأَصَابَهَا إعصَاب فأصَابَهَا إعصَرون فِيهِ نَرون فَحكََقَتْ كَذَالِكَ يبَين اللههُ لَكُمآياتاتِ عَكُم تَتفَكرُون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 وَمَا تُ فِقُ مِنْ خَيرٍِ فَلِأَنْفُوسِكُمْ وَمَا تُ فِقُونَ إِللَ بَتِ غَ أَجَهَِّ وَمَا تُ فِقُ مِنْ خَيرِ وَفَعِلَْكُمْ وَأَُمْ لَا تُقْلَُون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 يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم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 ولا يبك كاتب ان يكتب ما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُونَ أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كبيرا إلى أجله ذالكم اقصطاع عند الله واقوم للشهاده واقوم للشهاده وادنا ان لا ترتابوا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 غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته ويعمل به حتى يلقاك إنك جواد كريم أنتج هذا العمل مؤسسة صوت نداء للإنتاج الإعلامي والتوزيع جدة حي السلامة بجوار مسجد الشعيبي رقم الهاتف 6833845 جوال 0562936327 هذا العمل برعاية مركز الغذاء بحي البوادي جميع الحقوق محفوظة ونحذر من إعادة النسر